والذين تتخذوا مسجدا ضرارا كفرا تفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبائل ولا يحلف إن أردنا إلا الحسن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 ومن أوفى بعهده من الله فاسأبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم